بسم الله الرحمن الرحيم سلام يستهل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام محاضرة الأسبوع نبدأ من اليوم بداية جديدة. جديدة الشعور بالذنب مهم ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب مهم محاضرة الأسبوع فلا ينظر إلى حرام ولا يستمع إلى حرام ولا يبطش في حرام ولا يمشي في حرام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إذا برياض الجنة فارتاوي لأنها رياض الجنة التي أمرنا بحرص عليها إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع, محاضرة الأسبوع. بسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان أسرار السيرة النووية ومناهج البحث فيها ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد وضحية التدريس بجامعة القصيم والتي وقيمت في جامع عائشة بنت سليمان الراجحي بمكة المكرمة ضمن سلسلة المحاضرات التي ينظمها الجامع تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد استهل شيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بمفهوم السيرة النبوية باعتبارها مفردة ومركبة فيقول طبيبته السيرة باعتبار إفرادها وباعتبار تركيبها باعتبار مفرديها وباعتبارها إذا تركبت كلمة السيرة مع النبوية فالسيرة في لغة العرب هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة كما قال أبو ذؤيب الهذلي فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها إذن الطريقة أو السيرة هي الطريقة وتطلق السيرة أيضا على الهيئة، تطلق على هيئة الإنسان، ويقال هيئته كذا، أي سيرته كذا، سيرته في حياته، سيرته مع أهله، سيرته مع طلابه. وتطلق السيرة أيضا على حديث الأوائل، يقال لحديث الأوائل يقال له سيرة. إذن هذا هو السيرة في اللغة. وفي الاصطلاح العام، فالحديثة مثلاً عن سيرة شخص من الناس تشمل طريقته وأخباره وهيئته، فالسيرة النبوية بهذا الاعتبار تشمل ذلك كله. السيرة النبوية في الاصطلاح هذا هذا معنى كلمة السيرة عموماً، أما السيرة النبوية فتطلق مصطلحات، فعند المحدثين السيرة هي جزء من الحديث، حيث إن كتب الحديث تفرد لها بابا من الأبواب يسمى المغازي والسير. هذا يوجد في كتب الحديث في الصحاح وفي المسانيد تفرد لها أبواب تسميها المغازي والسير. فتكون السيرة عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. أو تقرير أو صفة خلقيّة أو خلوقية سواء كان ذلك قبل البحثة أو بعدها. هذه هي السيرة عند المحدثين إذا وضعوا لها أبوابا كما مرّ هي أبواب المغازي والسير. أما السيرة عند مؤرخيها يعني عند مؤرخي السيرة فلها اصطلاح قريب من ذلك الاصطلاح السيرة. بها عند هؤلاء عند مؤرخي السيرة وعند من يكتبون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام بكل ملامحها وتفصيلاتها فهي أقرب إلى التاريخ التفصيلي للإسلام ممثلا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مفهوم السيرة النبوية عند مؤرخي السيرة ف. فن السيرة أو المغازي إذن يقوم على عرض حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بذكر الأخبار التي تروى عنه بالروايات المسندة مرتبة على السنين بحسب الحوادث التي تشير إليها الأحاديث والأخبار إذن هذا هو مفهوم السيرة باعتبار إفرادها وباعتبار تركيبها أما أسرار السيرة النبوية فحدث عن البحر ولا حرج فالسيرة النبوية الغراء مليئة بالعبر حافلة بالأسرار ومن أسرار السيرة النبوية ودقائقها وجمالياتها من ذلك أمور كثيرة يفيد منها المرء بخاصه وتفيد منها الأمة بعامه، يفيد منها الإنسان أيًا كان موقعه في هذه الحياة فلعلنا في هذا الوقت نستجلي بعض هذه الأسرار ثم ينتقل الحديث إلى مناهج البحث في السيرة النبوية أول سر من أسرار السيرة النبوية في هذا اللقاء أن السيرة لا تستنفد مهما كتب فيها وقيل عنها فسير العظماء على الجملة يقوم بأمرها ويغني في شأنها أن تكتب مرة أو مرات ثم تستنفد معانيها ويصير الحديث عنها معادا مكرورا تغني فيه كتابات الأسلاف عن كتابات الأخلاف أما سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فخلاف هذه القاعدة فلقد عني المؤرخون والروات بها منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا، وصدر فيها كثير من الكتب في عدة لغات، ومع ذلك لم تخلق جدتها، بل إنها لا تزداد على كثرة ما يكتب فيها جدة ورواة، وليس ذلك على خطره بدعا في طبيعة الأشياء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وقد أنزل الله عليه القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور والناس المعنيون بهذا هم كل الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهؤلاء بسنة الله في كونه في تجدد دائم وتطور مستمر تجد لهم دائما أحوال وتحدث لهم أحداث يكون لها آثارها في معاشهم وعلومهم وتفكيرهم فليس عجبا إذن أن يلتمس المؤمنون في الكتاب المنزل وفي التفسير الحي لهذا الكتاب الذي عاشه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أن يجدوا فيه هدي لهم فيما يستقبلون في كل يوم وفي كل شأن وليس عجبا أن يلتمس غير المؤمنين في هذا الكتاب المنزل وفي تفسيره الحي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عسى أن يقع فيه على مسافة خلف بين القول والعمل أو بين الكتاب والسنة والسيرة وكذلك عني المؤرخون وغيرهم من مؤمنين وغير مؤمنين بالسيرة عناية تختلف من حيث الحقيقة والخرافة ومن حيث الانصاف والجور والسيرة الشريفة مع هذه العناية المتصلة جديدة خصبة ملهمة موحية لأنها هي الترجمة الحية العملية لمبادئ الإسلام العليا فهي تتراءى للعقول والنفوس قوية مشرقة لم يبلي جدتها تقادم العهد ولا تطاول الزمان ولهذا فإنك لا تكاد تبحث عن موضوع من موضوعات العلم أو الفكر أو الأخلاق أو السلوك أو الاجتماع أو السياسة أو البيان أو اللغة أو غير ذلك إلا وستجد في السيرة مادة عظيمة تغني الباحث ويبقى بعده فضل لمن أراد المزيد فالسيرة ينبوع ثر يغدق الخير ويُعمُّ به الناس على اختلاف المشارب والمنازع فعلى الرغم من أن الموضوع الذي تعالجه السيرة ليس بالأمر الذي يقوم على التجارب وليس هو بالفكرة التي يقيمها برهان وينقضها برهان آخر كما هو الشأن في النظريات العلمية التي يطرأ عليها التجديد والتغير على مر السنين وإنما هو أمر عماده النقل والرواية من حيث المبدأ إلا أنه مع ذلك كله ميدان فسيح لاستنباط الأحكام والأنظمة المدنية وقواعد العلوم ومحاسن الآداب والأخلاق وما جرى مجرى ذلك إذن هذا هو سر من أسرار السيرة النبوية ألا وهو أن مادة السيرة لا تستنفد مهما أخذ منها من أخذ ثانياً من أسرار السيرة النبوية أن التجني على مقام النبوة يكون سبباً لبعث فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فما أكثر ما تجنى خصوم الإسلام على سيرة نبيه جهلاً أو جحوداً بالحق فلم ينالوا منها نيلة بل ربما دفع تجنيهم بعض الباحثين إلى العناية بها تلمسا للإنصاف وطلبا للمعرفة فهدوا بذلك إلى الخير أو شيء منه ثالثا من أسرار السيرة النبوية أن الله عز وجل أوزع الناس العناية بالسيرة فلعل من صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن أوزع الناس هذه العناية الفائقة بسيرته صلى الله وسلم عليه سواء من أقربه أو من أنكر نبوته لأنه صلى الله عليه وسلم نور ومن عرف النور فقد شهد لنفسه بالاستبصار ومن أنكر هذا النور فقد شهد على نفسه بالعمى، والنور في كل الحالين نور وقد رفع الله تبارك وتعالى ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فقرن اسمه باسمه في الأذان والصلوات ووصفه في أكثر من موضع من القرآن بصفات تجعله في المرتبة التي لا تنال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إذن الفلاح يكون باتباعه ومنادي الصلاة هو المؤذن والمؤذن يقرن بالشرع الذي أمره بذلك اسم الله باسم نبي عيسى السلام عندما يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح والفلاح يطلق على أمرين يطلق على البقاء السرمدي ويطلق على الفوز بالمطلوب الأكبر فكأن هذا المنادي ينادي إلى هذين الأمرين ينادي إلى البقاء السرمدي والفوز بالنعيم الأكبر والعرب تطلق الفلاح على هذين الأمرين كما قال لبيد رضي الله عنه لو أن حياً مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح يعني به عامر بن الطفيل يمدحه يعني لو أن حياً أدرك البقاء السرمدي لكان حقيقاً به ملاعب الرماح اللي يسمى ملاعب الأسنة وأيضاً يقول لبيد يستشهد بقول لبيد على المعنى الآخر للفلاح وهو قوله فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل يعني أفلح فهذا بالمطلوب الأكبر إذن هذا ربط بين الأذان وبين هذه الآية أولئك هم المفلحون الذين اتبعونه هم المفلحون هم الذي ينادي المؤذن عندما يقول حي على الفلاح إذا اتبع إذا اتبعه إنسان وآمن بالله تبارك وتعالى فقد أفلح والمنادي بعد أن يشهد لله بالتوحيد والوحدنية ويشهد لنبيه عصره السلام بالرسالة يقول حي على الفلاح حي على هذا الإيمان حي على لازم من لوازم الإيمان وهي الصلاة رابعا من أسرار السيرة النبوية أن مصدر العناية بالسيرة ليس إرضاء حاجة العلم والدرس فحسب كم هي الأمور التي تبحث يراد منها إشباع الدرس الدرس العلمي أو الدرس الأكاديمي أو البحث فتبحث هذه الأمور لإشباع هذا المطلب أما, أما سيرة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فهي تشمل هذا وتشمل غيره فحاجات المؤمنين إلى هذا الينبوح من الحب والهدى أشد من حاجات العلماء إلى البحث والدرس والمؤمنون عامتهم وخاصتهم وكل من في قلبه نفحة إيمان ولو قلت يجد نفسه مهما فرط في الدين مشدودا إلى محمد عليه الصلاة والسلام راغبا في أن تزداد هذه العلاقة وثاقة حبه يسري في عروق من عنده أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ربما لو شتم أب لبعض الناس أو قريب ربما لا يتحرك كما يتحرك عندما ينال من حبيبه عليه الصلاة والسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب الله تبارك وتعالى فليس محمد على شأنه الأجل إلا بشرا رسولا وما أحبه المؤمنون إلا لأن الله عز وجل أمرهم بحبه وجبله على خصال يحبها كل أحد عرف حقيقته وأجل هذه الخصال هي الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فإذن جبله الله عز وجل على أفضل وأحسن ما يجبل عليه بشر ثم شرفه بالرسالة فكان النبي الخاتم وكان على هذه الصفة العظيمة التي وصفها الله عز وجل بأعلى وصف وأحسن تزكية وإنك لعلى خلق عظيم إذن الحاجة إلى السيرة ليست حاجة العلم فحسب إنما هي حاجة العلم وحاجة الإيمان وحاجة العمل خامسا من أسرار السيرة النبوية ودروسها أن للسيرة النبوية أبلغ الأثر في تقويم السلوك وتربية العواطف الشريفة فإنها المرآة التي تنعكس منها تلك الصورة التي تعد بحق أرقى صورة للحياة البشرية حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسم بأقواله وأعماله وسائر تصرفاته وأحواله وتقلباته القدوة العليا التي يجب أن تهدف إليها جهود البشر في سيرهم نحو الكمال المنشود. ولهذا البشر يبحثون عن الشخصيات الخرافية أو الأسطورية لكي يسيروا نحوها. فعند الهندوس يعني سيرة إبراهما والاتحاد بابراهما هو سبيل السعادة وعندهم الإله الأكبر إبراهما. والإله الأصغر يسمى آتمن أو أتمن فالآتمن هو هي هو الإله المصغر وابراهما هو الإله المكبر فابراهما في صورته الكبرى هو الإله الأكبر وفي صورته الصغرى آتمن يقول الإنسان يجاهد نفسه ويتخذ الطرق التي يعذب بها نفسه حتى تتخلص الروح من عذاب الجسد وتتحد بابراهما والبوذية نفوا الآلهة في عهد بوذا ثم أصبح معبد لهم، فكان بوذا يسعى نحو الكمال كما يزعمون ويجاهد نفسه حتى تصل إلى مرحلة ما يسمونها بالنيرفانا ومرحلة التبريد ومرحلة السكون والطمأنينة بأي شيء بتعذيب النفس تعذيبا قد يصل إلى حد الموت. يبحثون عن هذه الشخصيات العليا لأن البشر يشدون إلى مثل يقتدون به وكلها خرافات وأساطير كما سيأتي أمثل على ذلك أما في الإسلام فإن شخصية النبي عصة السلام هي شخصية البشر الذي ينبغي بل يجب أن يسعى إليه كل ساع إلى كمال منشود إن ثلاثة وعشرين عاما هي جملة السنين التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول ثلاثة وعشرون سنة لا تكون في مقياس الزمن شيئا مذكورا إذا قيست إلى ما قضته البشرية من حقب متطاولة وأجيال متعاقبة ما هي؟ ثلاثة وعشرون سنة ما هي؟ قليلة جدا ولكنها في مجال التربية والإصلاح ورسم قواعد السلوك البشري الفاضل وضع المعالم والحدود لحياة الإنسان كما يحب رب الإنسان وبما يحقق الغاية من وجوده ويقفل له الحياة السعيدة الكريمة إنها لأرجح في الميزان من كل ما غبر من حقب وأجيال ذلك أن بركات هذا النبي لا تكاد تعد ولا تحصى وإن منها لبركة الوقت التي نالت أمته منها أوفر الحظ والنصيب فنالت من العلوم والأعمال والأخلاق والحكمة في وقت قصير ما لم تنله أمة من الأمم يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا المعنى عن معنى البركة في هذه الأمة وفي نبيها يقول فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون ينالون من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وعجيال ولهذا هي هذه الأمة هي أعلم الأمم وقال رحمه الله في موضع آخر الأول قاله في نقد المنطق والثاني يقول في اقتضاء الصراط المستقيم يقول فهد الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين حتى حصل لأمته عموما ولأهل العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا وليست الحكمة فقط بل الحكمة الخالصة يقول من كل شوق إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوت يمنع معرفة قدر النسبة بينهما يقول جمعت جمعة مثل حكمة اليونان حكمة أرسطر أو حكمة أفلاطون أو حكمة سقراط أو حكمة غيرهم الخالصة من كل شور يعني الحكمة المجمع عليها لو قيست بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعث به من الخير لتفاوت تفاوتا عظيما بحيث لا يمكن أن تقدر النسبة فيما بينهما وهذا شيء لا يحتاج إلى دليل يقول شيخ الإسلام رحمه الله يختم يقول فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها وقد بسطها في كتب كثيرة منها الجواب الصحيح حيث تكلم فيه بكلام عظيم حول هذا المعنى سادساً من أسرار السيرة النبوية وهو سر لطيف بديع أنها معلومة للناس بجميع أطوارها متجلية لهم دخائلها في كل مناحيها ولا ريب أن ذلك من أعظم أسرار عظمتها وخلودها إذ لا يصح أن تكون سيرة أحد من الناس قدوة لغيره إلا أن تكون واضحة معلومة منزهة من العيوب والمثالب ومن الجلي أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها وتفصيلاتها فمن زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم والسيرة واضحة فنحن نعرف الكثير من ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله رسولا كريما ثم نعرف بشكل أدق بشكل أدق وأكمل نعرف كل أحواله بعد ذلك مما يجعل سيرته واضحة وضوح الشمس في كبد النهار وذلك مما حدا بعض النقاد الغربيين إلى أن يقول إن محمد عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس ولقد ضبط العلماء سيرته عليه الصلاة والسلام وأتوا على دقائق لا تخطر بالبال ولو استعرض القارئ فهرس أحد الكتب التي اعتنت بسيرته وشمائله لوجد ذلك واضحا جليا ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليتحرج من نقل ما يقوم به من أعمال حتى في داخل منزله فترى من جراء ذلك كثرة الأحاديث التي ترويها أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك إلا لأن سره كعلانيته وظلمة ليله كظوء نهاره وهذا هو مقصد المروءة العليا التي عبر عنها الأول بقوله فسري كإعلاني وتلك سجية وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا ولم يكن ذلك إلا لثقته بربه تبارك وتعالى ثم لذكاء نفسه وطهارة قلبه فلم يكن هناك شيء يخفيه فكلما عظمت السيرة وعظم صاحبها اتضحت حياته وكلما غمضت دل على صغار نفسه ولذا تجد من العظماء من البشر من تنسج حولهم الأساطير ثم إذا ماتوا ظهرت الخبايا وظهرت المذكرات وظهرت الأمور التي تسوء وتنوء وربما يكون بعضها مكذوبا أو متزيدا فيه ولكن للحقيقة نصيب من بعض ذلك أما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهي كما مر واضحة وهي في جميع تجلياتها تصور القدوة والمثل الذي ينبغي أن يسير إليه البشر هذه أيها الأحبة بعض أسرار السيرة النبوية من حيث إنها سيرة ينبغي أن يسار عليها، ويضاف إلى ذلك أسرار أخرى منها وهو السابع وهو مهم من أسرار السيرة النبوية أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح فقد وصلت إلينا سيرة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام من أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا فخذ مثلا سيرة موسى وعيسى عليهم السلام، فقد أدخل في التوراة والإنجيل زيف وتحريف، حيث زيد فيها ونقص وكذب على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وإذا نظرت في سيرة أصحاب الديانات الأخرى المزعومة كبوذا وكوفيشوس المصلح الصيني، وجدت أن الروايات التي يتناقلها أتباعهم ليس لها أصل معتبر في نظر البحث العلمي وإنما يتلقاها الكهان والروات فيما بينهم ويدخل فيها الكثير من الأساطير والخرافات